فأهلكنا أشد منهم بطشام ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض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 وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون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 الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم إلا يخرصون أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون فَالقَالُوا إِنَّ وَجَدَنَا مَا أَبَى نَعْلَى أُمَّتِهِ وَإِنَّ عَلَى أَثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إلا قال مترفها إن وجدنا آباءنا على أمته وإن على آثارهم مقتدون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 ولولا أي يكون الناس أمّة واحدة لجعلنا لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضت ومعارج عليها يظهرون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 وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ رَحْمَانٍ لُقِيَضْ لَهُ شَيْطَانٌ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ رَحْمَانٍ لُقِيَضْ لَهُ شَيْطَانٌ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّنَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ hatta اذا جاء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 فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين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 ولم جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكن بالحكمة قال قد جئتكن بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم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 الأخلاق يومئذ بعضهم لبعض عدون إلا المتقين الأخلاق يومئذ بعضهم لبعض عدون إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون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 وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِلَّتَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْدُونِهِ الشَّفَاعَةَ إلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ إلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ فَأَنَّا يُؤْفَكُونَ وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَا أُولَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فسوف يعلمون